مطعومات إلى قسمين جماد وحيوانات مطعومات جامدة ومطعومات حيوانات بهيمة الأنعام أو غيرها فأما الجماد فإنه ينظر فيه فيقال إن الأصل فيه الإباحة إن الأصل فيه الإباحة ما لم يكن فيه واحد من خمسة فإذا كان واحداً من خمسة ستأتي أصبح حراما. الأول أن يكون نجسا. فإذا كان ذلك مال نجسا لا يجوز أكله مثل الدم. الحالة الثانية أن يكون متلبسا بالنجاسة. أن يكون متلبسا بالنجاسة بمعنى أن النجاسة ليست أصلا فيه. كسمن سمن مثلا جاءت فيه فارح. فالسمن طاهر وتلبس الفأرة به جعلت جزءا منه نجسا فيزال يحمل ما أصابته النجاسة وينتفع بالباقي إذا أمكن بحسب الضرر وبحسب القدرة على التخلص فالحالة الأولى أن يكون نجسا والحالة الثانية يكون متربسا بالنجاسة الحالة الثالثة أن يكون ضاررا كالسموم فإن السموم ليست نجسة وليست متلبسة بالنجاسة لكن ضررها جعل الشارع يحرمها لأن الله جل وعلا يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فهي حرام من باب كونها ضارة لا من باب كونها نجسة أو متلبسة بالنجاسة هذه ثلاث الرابع أن تكون مسكرة فكل مسكر حرام فالحبوب المخدرة ليست نجسة وليست متلبسة بالنجاسة لكنها مسكرة وضارة في نفس الوقت فعلى هذا هي حرام قطعة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام هذه الرابعة الخامسة أن يتعلق به حق للغير أن يتعلق بالجماد أو بالجامد حق للغير فمثلا إنسان يشتري من طيب ماله طعاماً هو خارج من ذلكم المكان الذي اشترى منه الطعام مر به رجل فسرقه واخذ ذلكم الطعام سواء خفية أو بالقوة وذهب به ثم هذا الذي ذهب بالطعام جاء إليك وجلس وقال لك كل معي وأنت تعلم يقينا أن هذا الطعام مسلوب مسروق من زيد الذي اشتراه أولا بطيب ماله فتعلق بهذا الطعام حق للغير فلا يجوز لك أن تطعم منه لا يجوز لك أن تأكل منه طبعا كذلك هو لا يجوز لكن احنا نتكلم ما دام سرق لم يتعفف عن الأكل لكن نتكلم عنك أنت فلأن هذا الطعام تعلق به حق للغير ما جز لنا أن نأكل منه فهذه الأحوال الخمسة على وجه الإجمال النجاسة تلبس بالنجاسة الضرر الإسكار تعلق بحق الغير هذا كله في